اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك يا واصل المقطعين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وَاهَبِ الْمُسِيئِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك وَنَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ألطف بأمة الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وحم حوزة الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان اللهم كل اخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنزل عليهم من الصبر والنصر أضعى فما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء اللهم اجعل لنا وللله من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية عافنا يا ربنا واعف عنا تقبل منا يا إلهنا وقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود وصلى اللهم من كان معنا في الاعوام الماضيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من تقدمنا الى القبور من الاباء والامهاات والاخوه والاخوات رسائه الأهل والقرابات والمسلمين والمسلمات اللهم نور عليهم مراقدهم وبرد عليهم مضاجعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أطل أعمارنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا وقر بالعافية غدونا وآصالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور لرحمتك يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رفا يا رب العالمين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح عمالنا وجعلنا اللهم من الفائزين اللهم جعلنا من الفائزين المقبولين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لاغتنام ما بقي من هذا الشهر الفضين اللهم اجعل محجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين